اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا بدايه خير وفاتحه خير ووفقنا فيه بكل خير ووفقنا بعده بكل خير ولا تجعلنا نطرحه الا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين مين امين وصل على خالق المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام أما بعد فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن القصر في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام فقلت يا في لقاء أمس إن أحكام القصر كان متعدد ينبغي أن يحرص المسلم على أن يجمعها وعلى أن يتعلمها كنا نقف مع حكم من أحكام القصر في الصلاة وهو الذي يتعلق بالسفر الذي يبيح القصر في الصلاة وأقصد بالسفر أي نوع هذا السفر لأننا إن ذكرنا أن الأسفار تكون لأنواع ولأغراض متعددة فمنها السفر الواجب ومن السفر المباح ومن السفر المنجوب ومن السفر الحرام وأعتقد أننا رأينا بامس ماذا قال أهل العلم. في حكم القصر في هذه الأسفار ورأينا ما هو القول الراجح واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع شكم نجال الأحكام القصر في الصلاة وهو الذي يتعلق بشكم القصر نفسه في السفر هل هو رخصة أم عزيمه وأكره فهم هذا الامر والوقوف عليه من الاهميه لمكانه ذلك لأنني كما قلت بعض المسلمين في أسفارهم قل الله يعني هذا الكبر سفر مريح ولا اشعر في مشقه وكذا وكذا وكذا فمن مانع أن يصلي الصلاة الرباعية كما هي رباعية ويصلي الصلاة الرباعية كما هي رباعية ولا يرى بأسا في ذلك خطة وإذا أتم بإمام مقيم فهو يصلي بصلاة هذا الإمام المقيم فيصلي الصلاة الرباعيه أربع ركعات ونسأل هل له هذا والقصر بالنسبة له أمر جائز له أن يفعله وله أن لا يفعله رخصة له أن يأخذ بها وان يتركها أم أن القصر في الصلاة هو أمر لازم ينبغي أن نلزجن به فقهاء والعلماء في هذه القضية انقسموا إلى فريقين أبو حنيفة في جهة وفي كفة فباقي في, في جهة وفي كفة أبو حنيفة يرى أن القصر في الصلاة هو عزيمة وأمر واجب. وعليه فعند أبي حنيفه من صلى الصلاة رباعية صلاة رباعية في السفر بطلت صلاته. ذلك لأن المفروض عليه كما يقول أبو حنيفه ركعتان فلو صلىهما أربعا فقد زاد على الصلاة والزيادة على الصلاة هي مبطله للصلاة في الكتبة الثانية والفريق الآخر وقف المالكية والشافعية والحنابلة وكان لهم راي مخالف لأن هؤلاء رب أن القصر في الصلاة إنما هو أمر جائز وهي لصة للمسافر أن يأخذ بها وله ايضا أن يتركها كما هو الحال في الصوم بالصبر كما هو الحال في الصوم بالصبر من, من استطاع أن يصوم فليصر ومن عجز فله أن يفضر وهو مخير بين هذه وبين تلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُعب على الصائب فيها السفر صومه ولم يُعب على المصدر فقره فقالوا الأمر عندنا كذلك كما تعودنا دائما وابدا أن نقول للجميع قل برهانكم إن كنتم صادقين خلاص الجماعة الذين رأوا أن القصر في الصلاة هو ربطة وهم المالكيه والشافعية والحلابلة قالوا نحن نستدل على ذلك بالقران وبالسنة أما عن القرآن فالآية التي تعرضت لصلاه القصر في السفر لو استمعت إليها واستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها فإذا ضغطتم في الأرض فليس عليكم زناح ان تقصروا من الصلاه فليس عليكم من جناح ورفع الجناح يعني ان الامر اصبح من المباحات يعني لا شيء عليك ان قصرت الصلاه اذا لا شيء عليك ان اتممت الصلاه فقول الله جناح نفس الجناح يعني الاباحه فالامر اصبح مباح لك ان تفعل ولك ألا لا تفعل هذا بالنظر إلى الآية بالنظر إلى السنة بالنظر إلى السنة لنا حديث عمر وهو حديث صحيح لما سأله يعلى بن أمي وقال له يا عمر وقد رعاه يقصر الصلاة بالصفة فقال له يا عمر ألسنا آمنين قال بلى قال فلما تقصر الصلاة قال يا يعلى عي... يا... يا... سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال لي هي صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها فكان تعليل النبي كما يرى هؤلاء انها صدقه وهذا ما قاله عمر يا يعلم الا سالت النبي كما سالتني فقال لي انها صدقه تصدق الله بها عليكم الصدقه امر واجب والله امر جائع فقالوا ازال قول الحديث انها صدقه وقول الايه لا جناح هذا يدلل على أن القصر في الصلاه امر جائز هي رخصه وليست عزيمه وليس امر واجب نلزم المسافر به وعلى هذا فلو صلى المسافر الصلاه الرباعيه ركعتين فلا جناح عليه وهي صلاه تصدق الله بها عليه ولو صلىها أربعا صحت صلاته ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى هذا ما قلوه ابو حنيفة هو الاخر ادلا بدلوين قال لا انا ارى انها عزيمة متارك القطر لو زاد عن الرجعتين صلاته باطلة صلاته باطلة ايه ماذا؟ قال والله تعالى توب السنة بتقول ايه؟ ولات حديث اخرجه مسلم في صحيحه حق ابن عاص ابن عمر ابن الخطاب اذا عمر بالنسبة له ايه؟ ها جده جده حفص بن عاصم بن النمر ليقول بكرر وهي يقول صاحبته عبد الله ابن عمر في الصفه ادهوام عاملين نعم خلاص صاحبته عبد الله ابن عمر في الصفه فصلى بنا الظهر ركعتين ما احنا قلنا نجيب القصر فصل الظهر كان بإذنين وإحنا قلنا إن القصر بيقع على الصلاوات أرباعين يقول فصل من الظهر ركعتين ثم قام وجلس متكئا إلى رحلة الشيء اللي حط على الجمل وحدثت منه الدفاة فرأى بعض الناس يصلون لأنهم يصلون فقال يا ما يفعل هؤلاء فقلت لهم يسبحون معنى يسبحون يعني يصلون نافلة لصلوات وإيه سنة صل سنة فقال يا ابن اخي لو كنت مسبحا لأدممت صلاة كان الشرع أطقت عليك من الفرض ركعتين راح برضا صلي سنة كم من الأولى أن أصلي الله متفقون على أن النوافل تسقط في السفر إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى يعني ثبت أنه صلى وحاف في السفر وثبت أنه صلى الركعتين سنة الفجر في السفر وثبت أنه صلى صلاه الودر في السفر تمام؟ وثبت أنه قام الليل في السفر هذا الذي فعله النبي نحن فعله اما تيجي تصليلي سنة بوض سنة عف سنة ماغر سنة عشاء تمام فاكنت تلم صلاتك من بابها. من بابها ولو هنا قال اهل علم النوافل تسقطه في السفر هذا عمر طبعا او حكم ايضا علمنا في طريقنا عن صلاة للسفر ولكن لنا الشاهد الذي نريده ان نقف معه انه ماذا قال عبدالله ابن عمر قال له يا ابن اخي لو كنت مسلبحة لأثممت صلاتي يا ابن اخي لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفار فما زاد عن الركعتين حتى مات وصحبت ابا بكر في السفار فما زاد عن الركعتين حتى مات وصحبت عمر في السفار فما زاد عن الركعتين حتى مات وصحبت عثمان فما زاد عن الركعتين حتى مال فعايز يقول من اول النبي لحد مين لحد عثمان بن عفان اخي فيه بن عمر يقول ما شفتش واحد دين صلى الصلاة المباعية في الصفر ركعه ما حضرش ما حضرش طب وده ان لو مباحا لادم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولو مرة حتى تعلم أمته الاباح ولكنه لم يفعل وحرص أبو بكر على ذلك وحرص عمر على ذلك وحرص عثمان على ذلك يخدم عبد ودن أمر كلامه يقول ويبنى أخي لقد قال الله تعالى لك لقد كان لكم في رسول الله اسوه الحسن فأنت بصلى ربعا ده. اتبع سنة اثنين با? كان من كران ابن عمار النبي ما زاد عن الركعتين، ولذلك عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب. كان لا يأتم. لا يأتم بمقيم وهو مشاف كان مش مقيم ابدا. وعلم الناس ما علمهم النبي اياه انه كان اذا نزل بقوم مقيمون. ما كان يصلي خلفهم وإنما كان يتقدم هو للامامه ويقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يصلي بهم إمام قد الاولى الأولى والأحرى يتم صلاة عشانهم كده إلا أن النبي علمك أنك تكتفي بالركعتين وتسلم ثم تقول أتم صلاتكم فإنا قوم على سفر لو هي بقى يعني طب خلص الناس أعطارك خليها أربعة خليها أربعة تعمل كده ليه؟ يعلمك كده ليه فقالوا معنى هذا انه شكلها كده هي لازم تكون كده بيضيف ابو حنيفة الى هذا يضيف الى هذا ان الة ابن مالك وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كظلة لا يفارق الا عند النوم فالة ابن مالك كما اخرج البخاري في صحيحه الة الزمالك ومسلم في صحيحه يقول صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاق فما زاد عن الركعتين هذه شهادة من انا صراحة. تمام وصحابي آخر اخر تجي أيضا ايضا متفق عليها في البخاري وفي مسلم ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين تقول فرض الله صلاه الصفري ركعتين. وصلاه الحضر اربعه فرض الله الصلاه الايه تسمع التعديل ايه ايه اللي حصل ها شارب الله بقول حديث متفق عليه البخاري مسلم شارب الله اداء فرضها ده شكلها انها فرض بالسفر انك تصليها ركعتين ولا تسلكش ما تكملش نفسك محبوح تعمل نفسك رجل الكريم وترضي الله كاللاولى بهذا النبي ومع هذا صلى الله عليه وسلم بقيت أكثر منه اكثر خيرا منه كاللاولى بهذا ابو برد كاللاولى بهذا عمر كاللاولى بهذا رفماك سبحان الله ولكن كل هؤلاء حرسوا على ان يؤدوا الصلاة كما اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدالك قال ابن عمر الله قد كان لكم في رسول الله اسوة الحسنة فتتفزق وتزول وتعتقد النبي الخير لا الخير في ان تكون متبعا اعمل ان لو تعمله يعني اماله مش بها مش بمزادة فقول عائشة كان قول بقيف وخطير فارض الله صلاة السفر ركعتين ركعتين يؤكد هذا ويدعمه حديث ابن عباس ابن عباس. وهو حبيث بصحيح مسلم. عبدالله بن عباس هو الاخر يخوش. فرض الله الصلاة ركعتين. هي فرضية شكلها كده. فزيدت في الحضر واقرت في السفر. فزيدت ايه? في الحضر واقرت السفر. هو فرضها كده. شكلها كده. فعندك اثنان من الصحابة ومن خيرة الصحابة. ومن قراء الصحابة. ابن عمر وانا. الابنين ما شاء النبي. ولا الخلفاء زادوا عن الرجعتين. في الزاود انت متبع لمن? متبع. تقول ليش بقى? الامام فلان اهل والامام فلان اهل. يا خلال ليه النبي? كل واحد اقول هو عين. انا ليه النبي. انا ليه النبي. النبي صلى الله اربعة? سؤال واحد. فالله اربعة. بس يبقى انا مع مين. حتكون بقى افلال والشيخ علال وتردان ما عرفش الكلام بقادر. ما عرفش الكلام بقادر. انا هي اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. فعندك اثنان منكم الله سبحانه وغير الصحابة قلت ان النبي ما زاد عن الرجاجين. تمام? وعندك اثنان امرأة دعان النبي صلى الله عليه وسلم الى ان من حلمها. ورجل جاء له النبي صلى الله عليه وسلم قائدان اللهم تطيبه في الدين وعلمه الدأويل. تمام والذان صدق على ان الفرض بالسفر ركعتان الفرض بالسفر ركعتان خلاص فهذا يؤكد هذا يؤكد فعلا عذيمه كما يقول امام ابو حنيفة فعلا عزيمة يقول لك الله طيب الايه اللي استدل بها الصحابه باقي وقالوا لا جناح منع الجناح يعني الاباحه وليس يعني الفرضيه أرد على هذا قل تعالوا ربنا سبحانه وتعالى في أفعال العبد يخافف على ليكون مقصر أو آفل فيجي ربنا يقول لا جناح فيرفع بهذه الكلمة عنهم الاثم والوزن وهي لا تدلل إلا على رفع الاثم ولكن لها لا تضيب سطة الحر وقد من تعبيريا هي لا تخلع في الحكم ولذلك انا بقول لازم إن نرفع علم النصوص هي لا تتدخل في شبهه الحكم وانما هي تفيد رفع الايه ربع الايه اقول لا جناح عليك ان تفعل كذا يبقى لا اثم عليك حلوة. طب فعلي بقى ليه ده حكمه ايه دي قضيه ثانيه بدليل اقرا من شيء قال الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حق البيت او اعتمرة فلقى جناح عليه لأي الطوافة دي يبقى حضرتك تروح مسجد الآية وتقول بدم لا جناح يبقى السعي بالاستفى والمروة بقى مباح ممكن اعمله ممكن ما اعملوش فمش مش اعمله ينفع ينفع يبقى لا جناح دي رفعة الهيه رفعة لا اسم عليه خلاص لا اسم عليك في هذا الفعل أه. حكم الفعل ده بقى ايه ده يؤخذ من طلائم اخرى. المسألة راضحة. من قلائل اخرى. احيانا يقول يا جناح. تكون قرينه, قرينة. تفيد من صفة العقر. لكن في في في في ينبغي ان توضح ليس مجالها الان لكن في قضيتنا هذه لا جناح. فدي ترفع. أه. كما قلنا اليت. ولكنها لا تتدخل في صفه الوهن. في الحكم. الله لك على الايه اصبته الشاب خلاص مين يقول لك ربنا تعالى الحديث قال هي طبقه تصدق الله بها عليكم والسبقه في ما هي يوصف بها الامر المباح وليس الممنوع مش كده لكل اولا هنرد عليك بحاجتين ارد عليك بحاجتين الحاجة الأولانية من أنك ان الصدقاء يوصف لها المضاح ولا يوصف لها المفروض فبقرأ انشاء تقول الله تعالى انما الصدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها. المورد الصدقات هيا ها اللي ها بيدي اتكلم عن مصارف ايه مصارف ايه ذكر الزكاة ربني اتنال صدق ربني اتنال صدق مع انها شيء مفروض انسان ما صدقات خلاص ليه لان اتنال على الصدق لا اتنال ولم لما قال صلى الله عليه وسلم هي طبقات فصدق الله بها عليكم فضاله لم يكن هذا الوصف للفاعل اللي هو وانما هذا وصف للعاطف العقل اللي هو مين الله الله لما جعل لك فلاح رباعيه رجتين كان فرض عليه والله فضل صدقه منه فضله تعالى ده لا كم كان فرض عليه والله فضل منهم منه يبقى صدق الله بها عليكم أراد النبي ان يبين ان الله تفضل علينا في ذلك ولم يوجب احد على الله ذلك فان الله لا يجب عليه شيء فكان الله يتعلم يصلي الاربعه اثنين فضل لحظه باراده مال ارادة الله. فهذا وصف فعل الله. فعل الله علينا جميعا يعتبر صبقات حلم قبولنا له. انا بقى بسأله. قبولنا له. بمساجنا. <تصفح> طب يقرأ بها بايد الحديث كده. صبقت تصدق الله بها عليكم. تعال بص اللي جاي فعل ايه? ها? فاقبلوا. صبقة. يبقى الصبقة دي بواقف الفعل مين? لفعل لا تبين انه لا يجب على الله شيء. هو المتصدق هو المتفضل. قبولها ما? قبلها ما? ما تجيش يقول له انت صبقت علي يا رب بالله. براجعتين لا انا مش عايزتك اطليها اربعة بقى لا فقبلها لا. تقبلوا صدقتها تقبلوا صدقتها وصف هذا الامر بالصدقه لم يكن وصف للصلاة انك انت متصدق وصف لك انت وانما هو وصف لمين لله انه هو المتصدق سبحانه وتعالى حيث لا يجب عليه شيء يبقى تفهم بالكلام باية يبقى تفهم بالكلام باية ها تفهم انه ايه ان الراجح انك تصلي ان القف عظيمة ولا قصر ها عظيمة. لا بد مني يقول لك الله طيب مصحح روايات ان عثمان بن عفان في اخر حياته كان يسافر ويتم الصلاه ده صحيح يقول لك اه صحيح يقول لك الله وعائشه التي راوت حديث وردت الصلاة والسفر. ركعتان تمام? برضو كانت تتم صلاة بالصفر. طب ما عملتك بليه بتقوله ليه? هتجد في الرواية رأوا الحديث لما رأوا عن عائشة انها قالت فرضت الصلاة بالصفر ركعتان. راح تلع له واحد. قال يا هذا ان عائشة كانت تتم صلاتها بالصفر. فرح راضي عليه. قال له يا اخي لقد تأولت ما تأول عثمان يعني عثمان تم آه بس مش دمه عشان الخلاف بتحق رقصة العزيمة لا هو عبوبة عزيمة لكن تليهم تأويل معين ايه التأويل المعين ده احد باقي يقوله عيلة اللي يقولك يا عثمان بن عفان لما اصبح اميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين بدأ يتم صلاته لان اعتبر ان كل ارض بيدخلها تعتبر وكل بيت يعتبر بيته فرأى نفسه انه ليس لا يعتبر مسافرا طبعا ده كلام مش في حلو الزلك غير مقبول غير مقبول ليه؟ كان النبي اولى بهذا كان النبي برضه كان مفهود لما يسافر يعمل ايه؟ يدم مش كان حاكم الامة ومع هذا النبي بيعمل ايه؟ بيغفر البعض الاخر قال اني عصمار بن عفان ثبت انه تم فيه لما راح مكة ليه قال لي انه اشترى ارض هناك وده مشترى ارض هناك فاعتبر نفسه مقيم وليس مسافر برضو كل ده كلام مش, مش مقبول طب اشكال كده طب أنت بتقول ان عائشه تاولت ماذا اولا عثمان عائشه ما اشترتش ارض مصر يبقى تاولت ليه بقى يبقى انت بتقول ان كنت اولى عثمان في بعض الاخر يقول لك اصلي لما نزل في المكان اللي كان فيه تأهل تأهل يعني إيه؟ تجاوز يعني برضه كلام غير مقبول لان الروايه بتقول ان عائشه تاولت ماذا اولا عثمان طب هي عائشه اخدت عشان كانت تتم صلاتها لا لا لا كلام مش, مش مصبوح حلاث. طب المصبوط ايه قالوا ايه المصبوط ان كان تأويل عطمان وتأويل عائشة ان القصر في الصلاة صحيح ده عزيمة مش مختلفين بديه ولكنها لا تكون الا لمن كان خائفا في سفره لو تفتكروا كلامي اما قلت لكم ان عائشة لما لقوها بتتم الصلاة فاكرين وهي نفسها ايه هذا الكلام لما ورعوها بتتم فقالوا لها نحن في صبا لما لا تقصري قالت قد كنا في ونحن الآن آمنون فكان نظر عائشة وديت نظر عثمان ان القتل ده عزيمه دي مسألة ما يعني لا تتخذ هذا مدخلا في الطعن في هذا الله إلا عندهم القتل فعل العزيمة بس المين للمسافر الخائف المجاهد الخائف من أعداء الله خلاص خلاص، لكن في النهاية القصر عندهم كان ايه؟ عزيمه وهي تعصدف. ان القصر في الصلاة صار كما ذكرت هذا. من خلال هذه الاقوال وضح لنا. ان القصر في الصلاة هو من العزائل من الامور التي يجب علينا ان نقبلها وان نتقبلها. ولا أريد ان الإنسان يحتكم بال دوي والهواه أو يقول الشيخ قال أو رأي فلان أو رأي علال أو مذهب علال, علال لا لكما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وزي مار بن القيم ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر فلما يتم بعض الناس يتم صلاته ليه ليه يكون أكثر من للنبي أكثر راعا منهم أكثر تقدمة للخير سبحان الله فلو كان الخير في إنه يتم لسابق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه الذين تابعوا الذين رأوا ما رأوا أدم والله وما سبق في رواية فقول لك عند الضالقصمي والبيهقي في رواية أنه خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان منهم المقصر وكان منهم المتم وكان منهم الصائم وكان منهم المصدر فلم يوعب على المقصر قصره ولا على المتم تمامه ولا على الصائم صومه ولا على المفتم هذه رواية لم تصح بقول ابن الابن في يوم صحة الصوم فقط الرواية التي كان منهم الصائم ومنهم المفتق وليس في أي رواية صحيحة وكان منهم المقصر وكان منهم المجم هذه زيادة غير صحيحة والرواية التي جاءت بهذه الزيادة غير صحيحة وعلي بحذرك لو كنت مسافرا إياك ان تصلي أربعية أربع ركعات كل صلاة مباعية عليك ان تؤديها ركعتين. ركعتين. ولو دخلت الى جماعه كن اماما لهم وبعد ان تنتهي من ركعتين تقول كما علمك النبي اتموا صلاتكم فانا قوم على سفر واضح الكلام نعم. هتشمعك والله نعم أنا, انا انا هجيب اسم طبعًا طبعًا. ولا... لا طبعًا نعم يعني و... صلي صلي لا يجوز لك ان تاتم بمقيم لا يجوز لك لا يجوز لك ان تأتم بمقيم الا في الصلوات التي لا قصر فيها زي الصف والمقر بس نعم يا عم اسمح بالراحة اللي مش تمأ زلت اسمح اسمح نعم ختام يعني اخت الت... ما فيش حاجة ما مسموش ختام صالة خفق خفق مسموش ختام صالة تعرف كده الصلاة كده تعرفها لي تعرفها تعرفها الصلاة أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله تعالى تستفح بالتذبيح وتختتم عايز أسمع يبقى اختم الصلاة إيه مش التذبيح يعني ها؟ مش التسبيح يعني فعشان نعبر تعبيري صحيح نقول طيب نسبح التسبيح الذي يعقب الصلاة زي ما سمى النبي نسبحها دبرة كل صلاة بمالش من ختم الصلاة. فده اسم التسبيح دبر الصلاة. نسبح انسبح. اعتراض ابن عمر كان على صلاة الايه? صلاة الايه? السنة دي السنة يعني. وهي تسمى ايضا تسبيح وسبحة ونفلة. ابتطورت عليها هذه الاسماء. ماشي. لكن تسبح اه سبحان الله ده منسبح دبر كل صلاة. حديث البخاري. فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 وختم المئة بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد مفيش يوحي ويميت في الواقع البخار له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير محيت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر ها طبعا ها طبعا ها تقولها ايها طبعا تقولها نعم ده برضه على ما يصليش معاه. ايوه ما يصليش معاه. نعم مش ايه مش وليه مش يخش ليه وانا احنا اللي بنشتغل وبنصلي بالمقيمين جماعه وبنعلمهم الحفظ. آه. ايوه نعم ان شاء الله ها. نعم احنا عايزين نقول ان في بعض الائمه لما بيتبنى رايا ليلجا الى لي الاراء الاخرى اقول لك الاخرى بيلجأ الى لي lawyers الارائي الاخرى والدفاع عن رؤي دام عنده من الادلة ما يرتكن وليه فبيعتقد ان هذا يفيه فرأيهم كان في الكلام اللي احنا قلنا من قبل قالوا ده رأيي لابن عمار وده رأيي لعائشة ده رأيي ابن عباس ده رأييهم كده رأيي ابن عباس انها فرض رأي عائشة انها فرض رأيوهم كده هما بيعتقدون لهذا رأيي لعائشة ورأيي ابن عباس واما ما قاده الاس وما قلت في عمر فهؤلاء العلم ردوا عليه بأن عدم الرؤية لا ينفي الوقوع يعني في عمر كونه مرعاش النبي صلىه على ركعتين وألس كونه مرعاش إنه النبي صلى ركعتين ده لا ينفي الوقوع قد يكون صلى في أحوالهما شكوهوش هذا الكلام في الرد العلمي يعتبر رد ضعيف مصدفع لا نميل لي نعم لسه ما كلمتش في الموضوع لا احنا واخدينهم من نقطة نقطة لسه مجرداش موضوع المسافر لسه ما حضرتش معانا امبارح ولو كنت حضرت كنت عارف. <تصفيق> مع ذلك هو كانت محاضرة امبارح كده كانت محاضرة مبارعا كده ان شاء الله نعم انا لسه هتكلم عن النوافل الذي تباح لك في السفر لسا اتكلم عن النواسل الذي زباعي ولك في السفر حاطر ليه عشانا لي يا حاضر يا حاضر <تصفيق> نعم لو كنت معنا بارح كنت سمعت احنا ربين عليه نعم ايوه يا اخي سبحان الله يعني الصحابي قد يكون له رأي يعني أنا بقول ان ابن عمر لما جه يتكلم اتكلم عما راه هو من النبي صلى الله عليه وسلم مش كده اللي شافه من النبي ما لهش برايه و لما جه يتكلم نقل ما راهه على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يوم ان ينقل عن النبي احنا قدامين يوم ان يقول ما رايه هو في يوم ان يقول يقول رايه هو رقم واحد بنشوف فالراي هذا يتعارض مع ما جاء عن النبي قد يتعارض لعدم بلوغ ما جاء عن النبيله كان يكون, يكون ما ممكن يكون ما وصلوش وقتها مين قول الصحابي ولا قول فعل النبي قول الصحابي وقول فعل النبي. ومن هنا هتجد ان هناك من الك في استدراكات على الصحابه فهناك استدراكات على عائشة وهناك استدراكات على عم، وهناك استدراكات على ابن مسعود الاستدراكات دي قلت نتيجة ايه ان الواحد منهم سئل في امر ما فهو لم يبلغه ايه شيء عن النبي فادله بذلوه واكتهد وكان ما جاء عن النبي على خلاف اكتهاده قد تدركنا عليه ذلك اعتقد السوطة عمل كتاب الاصابة في الاستدراكات في الاستدراكات على عائشة من الصحابة عائشة قال لي كان لها مثلا سئلت هل نرى ربنا يوم القيامة فاكتهدت واكتهدت من خلال القرآن الكريم فقالت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار خلاص مردود عليها في هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة التمام يبقى أنا يبقى لا تدركوا الابصار دي اه ده تفسير اخر لا تدركوا الابصار البصر وادراك البصر اه لا يصل الله سبحانه وتعالى لكن يوم القيامة المسائل عديمة مختلفة لعيبقى فيه البصر المحدود بتاعت ولا الادراك المحدود بتاعت بل سيكون كما قال الله فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد فالمسائل هتختلف فردوا عليها في هذا ردوا عليها وليها وراءة كثيرة مرضوض عليها استبركوها عليها رأيها وقالته ليه لم يبلغنا في ذلك شيء عن المصالحة العمر بن العاص سألوه وجاء أه جاء إليه بعض النساء وسألنا المرأة تختفي وتكون قد شدت الصراحة عمر بفيلة وشديت عود ما يجب عليها أن تفضها قال لا بد أن تفضها لا هو قال قال النبي هو قال الرأي الآن الرأي الآن لما بلغ هذا عائشة قالت أما ألا أمرهن أن يحلقن غُسهن تلوب صور أحسن لقد رأيتني وأنا أقتتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم قد شددت ضفيرتي لا أزيد عن أن أحطو عليها ثلاث حتوات يعني ولا هي على تقول لا بتأقتتسل ولا أعملها بفيرة الله إيه وبكتف إنما صب على ما ثلاث مرات وبقتتسل مع مين مع النبي فلو كان والدك قال لي قضي دست هناك على عم وخذ منه كثير بقى يعني خذ منه كثير ان في كثير من الاحيال عمر بن الخطار لما جاء اليه ابو موسى الاشعاري واستأذن عليه وهو عمر استأذن عليه ها. النتيجة ايه ان عمر يقول له لما لم تظل تستأذن حتى نأذن لك يقول له ابو موسى الاشعاري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن الله فليوم صارف يقول لي انا ما سمعتش ده بقى ومعرفش الحكم ده بقى ولا كنت عايز اتخبط لحد ما ازلك وانت ما دام قلت النبي قال اه لا تأتيني بشاهد على ما قلت او لا بك النبيك بك النبيك يروح ابو موسى الاشاعري يقول مراد المجلس من الأنصار وياتي باصغر شخص في المجلس ليشهد معه ان النبي قال هذا يقول عمر الهاني في الأسواق ما الموضوع ده اكيد كنت انا في السوق لانه كان له شريك لاثنين باثنوضو على مجالس العلم فابو بكر الصديق في مسألة المراث المشهورة وقال الجزة ولم تكن الام موجودة طب نورث الجزة اولا ورثها قال لا مراثة لها راح خرج من الصحابه قال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها السدس قال صدق رسول الله ورثوها امر جاد مستقر ايه ايه فده مانع ان يجيب الصحر. فكان رأي عثمان كان رأيه كده كان رأي عائشة كده ان القاتل في الصلاة لا يكون الا معه الخوف ده رأيه, ده رأيه. حجة علينا حجة لو المثالة خالية من مط من دليل من فعل النبي من قول النبي تمام وهو عنده ما يرتكن إليه ولم يرد أحد عليه يقول له بكلامك علينا عرصة لكن هذا كلام مردود عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ومنهم عمر اللي لما سئل تصلي ما احنا قال سألت النبي كما سالت سيف قال هي صدقه تصدق الله بها عليك بترجح ايه يبقى ترجح ايه بس لا في قول عمر استند إلى ما قاله النبي انما فعلته عائشه تدا الى رايها وما فعله عثمان تدا الى رايه يبقى نيشتغل لرايي ولا لسلم رسول الله غاب عنهم هذا خلاص المشكله خلاص الساعه 8:3 الله يهديك ايه مش هتكلم عن اي حاجة ثانيه يا من اللي انا قلته كل ده جاي مش هتكلم عن اي حاجة تانية انا لسه قلت حاجه في الطلبه انا اتكلمت عن قضيتين انا اتكلمت عن قضيتين اي حاجة تسالني فيها في الصبر ده انا مش هجاوبك عليها انا لسه هنكمل انا اتكلمت عن قضيتين اتكلمت عن نوع السفر وحكم القاتل في الصالح لا اتكلمت لها عن المسافة ولا على المدى ولا عادل ولا, ع... ولا قلت اي حاجة من ده. لو الثلاثين عليها عاج مش هجاوبك مش هجاوبك انا بقول لها بملي فيهم مش هجاوبك ليه اشنا قلنا ليكوا عشر ايام هنخلص فيها كل احكام القصر تصبرهم بقى قل لها بتتعارف و... انت مقالك ستين نشانة وما تتعارف حتى تقول لها مهارة ما يبارك ليه ما تصبر بقى العلم اوله ها. اوله ايه؟ طاب هو موسى لما قال ل... ل... سيدنا موسى للقدر قال للقدر العزه اتبعك على ان تعلمني ها؟ قال لي على ان تعلمني ها؟ قال له اعلمك كل اللي كل الوقتي قال له انك لن تستطيع ما يا صادق حلو؟ سيدنا موسى بدا ليه تصبروا معايا؟ ما عادش قال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك من الكفرة كل يوم سبحانك الله وبحمدك نشهد والله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم